Bismillahir Rahmanir Rahim Allatheena kafaroo wasadu an sabilillahi adalla a'maluhum wallatheena amanu wa'amilus-salihati waamanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwa al-haqqu mir Rabbihim kaffara 'anhum sayi'atihim wa aslaha balahum ذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا نُقِئْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبًا قَاطِعًا حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمْ وَرَوْحُهُمْ فَشُدُّوا فَإِنَّمَا مِنَّا بَعْدُ وَإِنَّما فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَانِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ وَبَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا زل الله فاحبط اعمالهم افلم ينسيروا في الارض فينظروا كيف كان عقب الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها ذلك بان الله مولى الذين امنوا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 يَاكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَكَأَنَّهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ شَدْوَةٌ مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَصْرَ لَهُمْ أَفَمَنْ واتبعوا <تصفيق> أهواب 124. ومن عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد al-ladhīna ant وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاهُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ 17. فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون الكلام.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 119. أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لعريناكهم فلعرفتهم باسم ماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم ana'lamal jahidina innahum wasabirin wa nablu wa akhbarakum wa shaqqur rasula min shay' 119. وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا 10. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 13. 13.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 وانت تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يق